أحسن الله ليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين يقول هذا السائل ما حكم النظر في الأبراج الموجودة في الجرائد والمجلات هذه الأبراج وثمت أمور كثيرة وجدت في زماننا هذا وهي داخلة في أنواع السحر وداخل تحت هذه الترجمة التي عقدها الإمام رحمه الله تعالى من ذلك النظر في الأبراج لمعرفة الطالع وما يترتب على هذا الطالع من زعوم ودعاوى كسعد أو نحس أو غنى أو فقر أو حياة أو موت أو نجاح أو غير ذلك هذه كلها من الأمور الداخلة تحت السحر وهي من أنواعه ومثل ذلك أيضا ما يسمى القراءة في الكف أو القراءة في الفنجال أو أشياء من هذا القبيل كثيرة تحت مسميات عديدة ربما بعض الأشياء أخذت أيضا صبغة علمية وربما أيضا تحدث عنها ب. يعني تجارب مدعات أو مثلا تحاليل ومختبرات وقالوا توصلوا إلى كيت وكيت من أمور يترتب عليها ترويج مثل هذا الباطل فثمة أمور استجدت ووجدت في هذا الزمان هي كلها داخلة في السحر وهي من أنواع السحر تشترك معه فيما ترتب عليها من آثار ومفاسد ومضار لا حد لها حسن الله ليكم يقول عندنا في البلد علماء إذا جاءهم مريض يقرؤون المعوذات وينفثون على الخيط ويعقدونه ويعقدونه سبع عقد ويأمرونه بتعليقه في العنق فما توجيهكم حفظكم هذا العمل باطل وأمثال هؤلاء الأقرب الله أعلم أن قراءة المعوذات هذا فيما يظهره فيما يظهره لمن يأتيه ومع المعوذات أمور أخرى مع المعوذات أمور أخرى فيرتب على ذلك هذا العقد للعقد و النفذ فيها وتعليقها لكن يظهر قراءه المعوذات مثل ذلك بعضهم يعطي تعليقا فيه ايه الكرسي ويكتبها امامه يكتب ايه الكرسي امامه لكنه يدخل بين السطور أسماء للشياطين أو يكون مثلا في الورقة التي يكتب فيها آية الكرسي تكون الورقة اصلا نجسة فيكتب عليها آية الكرسي تقربا للشياطين أو نحو ذلك هذا يحصل فما يظهر بعض هؤلاء من قراءة القرآن مع إخفاء لبعض الأمور لا يجعل العمل الذي يمارسونه ويتعاطونه صحيحا ولا سيما من تظهر فيه الأمرات والعلامات والأعمال التي إنما تكون من الساحر ويجب على الإنسان في هذا الباب أن يفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان يجب أن يفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان حتى لا يمكر به أهل الباطل ويخدعونه ولا سيما بالأمور الخارقة للعادة التي قد توجد على أيدي هؤلاء بالتعاون مع الشياطين فيؤثرون في من حولهم من العوام والجهال تأثيرا بالغا فالتفريق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان بمعرفة ومن أنفع ما يفيد في هذا الباب التفرقة بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان قراءة كتاب الفرقان لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ومن لم يفرق بينهم يدخل عليه من دواخل الباطل والشرور أمورا بحسب بسبب عدم تفريقه أو انخداعه ببعض الأمور التي يبني عليها أن من وقع منه كذا فهو من من الاولياء وهذا كم وقع فيه العوام من أو كم وقعت من مفاسد في العوام بسبب ذلك ومن أنفع ما يكون في هذا الباب التأمل في الحديث المشهور عند أهل العلم بحديث الولي. وهو الحديث القدسي الذي يقول الله تبارك وتعالى فيه من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى احبه إلى تمام الحديث فهذا نافع جدا في معرفه من هم الأولياء وكذلك قول الله تبارك وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون والغرض من ذلك من هذه المعرفة أن أصحاب تلك الأباطيل يدخلون على العوام بسبب أمور خارقة للعادة تقع على أيديهم فيوهمونهم بذلك أنهم من أولياء الله وهم من أولياء الشيطان نعم السلام عليكم يقول في بعض البلاد التي ظهر فيها طلاب العلم والدعاه إلى التوحيد يحاربهم أهل الشرك والبدع بسحرهم حتى سحر عدد منها حتى سحر عدد من هؤلاء الدعاه فما نصيحتكم لهم حيال ذلك النصيحه التوكل على الله التوكل على الله سبحانه وتعالى وصدق اللجا اليه في نصره دينه وبيان الحق والهدى والتحذير من الباطل والشرور والتصدي لهذه الأباطيل بهدكها وكشف أستارها وتحذير الناس منها والله تبارك وتعالى ناصر من نصر دينه وإذا ابتلي الإنسان بشيء من السحر لعل هذه البلوى التي ابتلي بها في سبيل الله رفعة له عند الله وعلو منزلة ودرجة وكم من إنسان يبتلى بابتلاءات في, في, في هذه الحياة الدنيا تكون رفعة له لا يزال البلاب المؤمن حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة فالشاهد أنه لا يلتفت إلى ذلك ولا يشغل ذهنه بذلك إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم مخافون إن كنتم مؤمنين ويتوكل على الله ويصدق في التجاءه الى الله ويستعين بالصلاة وطاعة الله عز وجل والبعد عن الحرام ولا يجعل منافذ للشياطين تدخل عليه من خلالها يحرص على ذلك اصيب فهذه الإصابة في سبيل الله هذه الإصابة في سبيل الله تبارك وتعالى وتكون له رفعة عند الله تعالى أحد المشايخ الفضلاء كان في رحلة دعوية إلى إحدى المدن وفي الطريق حصل له حادث وأصيب بعض الإصابات في بدنه كسور ونحو ذلك يقول دخل علي أحد الزوار فعزاني تعزية عجيبة قال أنت خرجت في الدعوة وفي سبيل الله تبارك وتعالى والنصح لعباد الله فأصبت قال أنا أتمنى أن أخرج مثل هذا الخروج وأموت أذهب داعية إلى الله أو في طريق يرضى الله سبحانه وتعالى به عني وأموت في سبيل الله على خاتمة حسنة طيبة فالشاهد أن, أن حصل شيء من ذلك فهذا نوع من الابتلاء الذي فيه رفعه للعبد لأنه في سبيل الله تبارك وتعالى وعلى الداعي إلى الله أن يعتني بالأذكار الشرعية ويواظب عليها في الصباح وفي المساء وعند النوم أدبار الصلوات إلى غير ذلك من الأذكار العظيمة التي هي حصن حصين وحرز للمؤمن يحميه بإذن الله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم وأعوانه ونسال الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا أجمعين لسديد الأقوال وصالح الأعمال وأن يصلح لنا شأننا كله وألا لا يكيلنا إلى أنفسنا طرف عين وأن يهدينا إليه صراطا مستقيمة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبده ورسوله نبينا محمد وآل وصحبه أجمعين.